الحمد الله رب العالمين وأصلني وأصلني على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة السادسة عشرة من حلقات أحكام القرآن وفوائدهم نتكلم فيها على بقية الآت الكريمة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر وقد وصلنا إلى قوله تعالى والأصباط وقوله تعالى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ما أوتي موسى من الأهلات وما نزل عليه من الوحي وهو التوراة وكذلك ما أوتي عيسى من الآيات وما أنزل عليهم الوحي وهو الإنجيل وما أوتي النبيون من ربهم على سبيل العموم من الآيات التي يؤمن على مثلها البشر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من نبي يعني بعثه الله إلا وآتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر وذلك أنه لابد أي يكون للنبي آيات تبين الناس صدق ما بوصل به، لأن الناس لا يصدقوا إذا جاءهم شخص وقال أنا رسول الله إليكم إلا في تدل على صدقه، ولهذا جعل الله عز وجل لكل نبي آية لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نفرق بين أحد من هؤلاء. الرسل عليهم الصلاة والسلام والمراد أننا لا نفرق بينهم في أصل الإمام لأننا نؤمن بأن كلهم صادقون فيما جاء بهم الوحي وأنهم رسل الله عز وجل إلى خلقه ولكننا نفرق بينهم من حيث الأحكام والشرعة أي الشرائع فإن الله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فالشرائع لا تلزمنا. أي شرائع, شرائع من قبلنا وإنما تلزمنا شريعتنا التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شرائع من قبلنا إن وافقتها شريعتنا عملنا بها بناء على أن شريعتنا جاءت بها وإلا فإنها تكون منسوخة بشريعتنا وقوله تعالى ونحن له مسلمون أي ونحن لله مسلمون أي منقادون لأمره متبعون لشرعهم وهذه الآية فيها أصول عظيمة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في سنة الفجر أحيانا يقرأ بها في الركة الأولى وفي الركة الثانية قل لي عهد تعالي, تعالى إلى فلمة سواء بيننا وبينكم بينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولفوا قلوا شهدوا بأننا مسلمون وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بما ذكر لقوله تعالى قولوا آمنا بالله ومن فوائدها الإيمان على وجه التفصيل بما أنزل علينا وهو القرآن فنؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل نزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم يواصل في تبرير الأمين كما قال تعالى وإنه لفَنزِيلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين لسان عربي مبين ونؤمن كذلك بما تضمنه هذا القرآن الكريم من الأخبار وأنها أخبار حق ونؤمن كذلك بما تضمنه هذا القرآن من الأحكام وهي الأوامر والنواهي وأنها أحكام مبنية على العدل والرحمة وتحقيق المصالح ولهذا لا رحمة بالخلق أعظم من رحمتهم بهذه الدين الإسلامي ومن فائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بما أنزل الله تعالى على الرسل المذكورين على إبراهيم مثل الصحف كما قال تعالى أن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وكذلك ما انزل إلى أسماعيل وإسحاق إلى آخره ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الرسل المذكورين كلهم قد أنزل إليهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يعني أنبياء يعني أنبياء الأسباط على طول الراجع ومن فوائد هذه الآية الكريمة هجوب الإمام بما أُولى موسى وإسحاق من آيات البينات الشرعية والفقهية فمن آيات موسى وعيسى التوراة جاء بها موسى والإنجيل جاء به عيسى ومن آياتهم الشرعية أن مع موسى عليه الصلاة والسلام عصر إذا وضعها في الأرض انطلبت حية وإذا حملها عادت عصا وأنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء أي من غير براص لكنه بياض نور أما آية عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمسح وذا آهة إلا برأ يبرع الأكمة والأبرس وأبلغ من هذا أنه يحيي الموتى بإن الله يأمر الميت فيحيى وأبلغ من هذا أنه يخرج الموتى من قبورهم يقول للميت في قبره أخرج فيخرج ولكنه بإذن الله لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يحيي أحد من الخلف ولا أن يميت أحد من الخلف فالذين يميت هو الله عز وجل ولكن الله تعالى يجعل قول عيسى سببا إذا قال ليس المجلس قم حيا وما أشبه ذلك قام حيا وإذا وقف على القبر وقال أخرج حيا خرج حيا وكان أيضا يخرج من الطين كهيئة الطين صورة صورة طين فينفخ فيها فتكون طيرا يطير بإذن الله ينفلت من يده طائرا وهذا النفخ الذي ينفخه عيسى عليه الصلاة والسلام هو ينفخ الروح في هذا التمثال الذي اتهيأت الطير فتبارك الله رب العالمين ومن فائد هذه الأذف الكريمة ودوب الإيمان بما أوثي الأنبياء عموما من الآيات وأنها حق وأنها لوست سحرا بل هي تكون بقدرة الله تعالى وإذن الله ومن, آياتي ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب علينا الإيمان بما أنزل على إبراهيم وأسنغيل وإسحاب وعقوب والأصباط وما أتنب موسى ويسأ موتين دون من ربنا نؤمن بذلك إيمانا لا نفرق فيه بين فرق بين واحد وآخر وهذا من حيث الخبر هيجب علينا أن نصدق أخبارهم نؤمن بها أما من جهة الأحكام فلكل جعل الله شريعة ومنهاج وكل أمة تعمل بما جاء في شريعتها من الأحكام ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة هذه الأمة حيث كانت الآخرة لتصدق جميع الأنبياء السابقين فيكون لها فضيلة الإيمان بكل الأنبياء السابقين ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعلان بإخلاص لله في قوله ونحن له مسلمون وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات أحكام القرآن وفوائده وإلى حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبينا وإمام المستقين وعلى آله وأصحابه ومن